او لغ فكان على النبي حاجر فيما فرض الله <تصفيق> Na <singing> ala <flowers> الَّذِينَ <تصفيق> بَلِغُونَ ما كان محمد الأباء حزير جالكم ولا رسول سانا مولم ما جويني ابا اقربني جان قلبي على <تصفيق> <تصفيق> ما كان محمد أحد من رجالكم يا رسول الله يا خاتم Let's <laughs> <laughs> Thank mm -hmm. فَإِنَّ عَلَيْكُمْ وَمَا لَكُمْ إِلَّا الْغُضُونِ وَرِزْقُكُم مِّنْهُ قوم وما لا تستغنيوا من مولى مات الى النور اوكي بَنِي الْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا وَنَحْنُ بِالضَّالِّينَ رَحِيمٌ پاو يا أيها النبي أولنا أرسلنا تشاهد وبسراجا منيرا وبسر بمير وبسر المونة بأن له غُلَانُ تَحِيَرَا ولا طُفْحَ الْبَيْتِ نُورُ مُنَا فِي وَالْهُمُونَ أَعْطِينَ تبع يا للعالم الله بدك اجي لافي ایوه الذین آمنت اتقوا الله و قولا سبيدا لاكُم، يُكْلِفْ لَكُمْ أَمْلَكُمْ وَهَوْفُكُمْ لَكُمْ وَلَكُمْ عَمَّنْ لَقُمْ وَيَعْشُ فِى لَقُمْ بُنُدُكُم وَأَنَّ نُطِيعُ لَا رَكُولا لُغُفَ أَوْثِقُونَ أَمْ بِهِ جِبَالٌ فَأَبَيْنَا أَنْ نُؤْمِنَ وَنُرْ مِنَ لَنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا يُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ والمشركين والمشركات واتوب الله على المقيم والمقيم يا ايها الذين امنوا نور يقمنا اننا نرى بیک راضیه تم كل جنات الله اكبر دبير لا يرى ما يحيط به ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وَرَبُّكَ لَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقُلَمِ عَلَّمَ لِلْسَنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ اقرأ باسم رب بِكَ الَّذِي خَلَقَ <تصفيق> <تصفيق> إِخْرَاج بِسْمِ اللَّهِ بِكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْفَانِ مِنْ عَلَقِ الْقَرَأَ مولى <تصفح> علم ربك الذي خلق خلق الإنسان من عنق اقرأ وربك الأكرم اقرأ بِكَمْ ربك الذي خلق خلقا فَأَنْثَى مِنْ على خَلَقَهُ وربك الأكرم الذي علم كُنْتَ بِمُعْلِمِهِمْ قُلْ يا نبي كلا الله العظيم الفاتحة سمعتم الى مكسر كتاب لفادنة المقرأة الشهور بشرقية الشيطة عبد المعز عبدالله محمود المقرأة الشهور بكطرة بن